قيما لينذر بأسا سديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا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 لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم نتقذ من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ عتزلتموهم وما يعبدون إلا الله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 وَإِذَا وَرَبَتِ الْقُرْبَةُ ظَافَ الشِّمَالُ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فعاروا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فَالْيَوْمَ أَيُّهَا أَزْكَى قَعْمًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْ وَاللَّيْتَلَقَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِيَّاللَّهَ إن رُو عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ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 قُرَّبَ الَّذِينَ أَعْلَمُوا بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيِهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 ولبسوا في كهف ثلث مئة سنين وزدادوا تسعة قل اللهم أعلم بما لبتو له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وَالَّذِي مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِنَّا أَسْتَغِيثُ يُوَاتُ بِمَا إِنْكَ الْمُهْلِيَ شُوِّ الْوَجُوهِ بِأَسَى الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةٌ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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا قضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراب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 كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وَذَاقَ الْجَنَّةَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحب وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من ثراب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 أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع عليه طلباً وأحيق بثمره.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 أَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيْمًا تَتَنَازَعُونَهُ رْيَاحُ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 وَأَنْ جَعَلَ مِنَ الْعَامِلِ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا أَمْنَعَنَا أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهسدوا إذا أبدا وربك العفور ذو الرحمة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 وَاسْتَخْرَجَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرَدَّهُ ٱلدَّاعِى عَلَىٰٓ ءَافَارِهِمْ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 قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقتها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 قد بلغت من لدنه عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتقلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَسِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ فَحْفَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا عَصَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وما فعلته عن أمري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 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها فاطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً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 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن فاجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا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 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُجُو فِي بَعْضِهِ وَنُفْخَفِ الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْبًا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباده من دوني أولياء إنا أعفدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 وَاتَّقُوا آيَاتِي وَرُسُلِي وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا